وصلنا إ ل ى قول الله سبحانه و تعالى نعم كمثل ا ل ي ث ي ن و ا ل ر ل الله م و سلم و سلم و ل م و س م و سلم و سلم و ل م و ل م و سلم و س م و سلم و سلم سلم و سلم و سلم و م و سلم و ل و سلم و سلم و م ل م و ل م و س ل ح و سلم سلم و سلم و سلم و سلم و سلم ل م و ل م و سلم و سلم و ل م و سلم و سلم و ل م و سلم و سلم و و سلم م و ل م و سلم و س ل ل م و سلم و سلم و م و سلم قال زيد قال الامام زيد بن علي عليه السلام معنا يهيج ييبس فتراه مصفرا تنقلب خضرته صفرا عند يبسه ثم يكون حطاما فتاه اسود ل ش د ة يبسه كذلك ا ل إ ن س ا ن يهرم ثم يموت ثم يبلى قال الحسين بن القاسم عليهم السلام ف أ ر ا د سبحانه أ ن مثلا ل ح ي ا ة الدنيا كذلك ي ح س ن في اعين أ ه ل ه ا ويعظم سرور ا ل ك ف ر ة لذلك بجهلها بجهلها ويفرطون في ا ل إ ع ج ا ب بخضرتها وبهجتها ثم تهيج وتيبس ثم تتحطم وتتكسر قيل هذه ح ي ا ة الكافر في دنياه فاما المؤمن فحياته على العكس من ذلك وهذا مروي من عباس لأن حياة الكافر من تقتضي عنه لأن أ ويشتغل ت ن ق ض في ي اللهو واللعب و في جميع حياته ب ا ل ز ي ن ة ا ل د ن ي و ي ة و ا ل م ف ا خ ر ة و ا ل م ك ا ث ر ة ب ا ل أ م و ا ل التي يجمعها من غير حلها ومن حلها كما حكى, كما حكي عن قارون فخرج على قومه في زينته وقيل المراد الدنيا ليست إ ل ا محقرات من ا ل أ م و ر و أ م ا ا ل آ خ ر ة فما هي إ ل ا أ م و ر عظام وهي العذاب الشديد لمن عصى الله والمغفره والرضوان لمن أ ط ا ع ثم شبه حالها في سرعه تقضيها مع عدم نفعها بنبات أ ن ب ت ه الغيث وهو المطر واعجب الكفار نباته فبعث الله عليه عاهه أ ه ل ك ت فهاجا يبس واصفر بعد خضرته وريه ثم يكون حطاما فتاه متكسرا بعد يبسه وقيل ان الكفار ها هنا هم ا ل ز ر ا ع كمثل يعني يعجب الكفار الكافر في ا ل ل غ ة ا ل أ ص ل فيها انه المزارع ل أ ن ه ا من الكفر قال أ ن ه عندما يعني يقوم ع ن ي ي بحرث ا ل أ ر ض يدفن يدفن البذر فيها وقيل أ ن ه كفر هنا يسموه ف ا ل أ ص ل في اللغه إن اسم الكافر هو الزارع وقيل أ ن الكفار ها هنا هم الزراع الذين يكفرون الحب و ي س ر و ن ه ويذرونه في الحرب وينقلونه م والكفر في ا ل ل غ ة هو الستر لانهم س ت ر و ه في التراب والعرب تقول كفرنا على المغافر بعمائمنا تريد أ ن ه م ستروا المغافر بعمائمهم والهياج في هذا الموضوع اليبس قال الكميت و وانها ج ن ب ت العلم في الناس لم تزل بهم ر و ض ة خضراء منه ومذنبي ن من الكوميت بالزيد أحد شعار العرب هو العرب أحد لها قصائد م ش ه و ر ة تسمى ا ل ه ا ش م ي ة في مدحا البيت رسول الله في مدحا ا ل ق ص ي د ة ا ل م ش ه و ر ة مطلعها وصلى على محمد و ع ل اله ي على محمد و اله ي على م اله و ص ي ع ل وعلى ل ه و ص ع م ح وعلى اله وصلي على م م د ل ى ا ل موضع رفع من وجهين أ ح د ه م ا أ ن يكون ص ف ة لقوله لعب ولهو و ز ي ن ة وتفاخر بينكما تكاثر و ا ل آ خ ر أ ن يكون خبرا بعد خبر قاله الزجاج إ ذ ن هنا الله سبحانه وتعالى وصف لنا الدنيا وصف دقيق جدا مثل نعم الحياة للدنيا نعم. قلنا وصف وصفها يقول الله سبحانه وتعالى إ ن م ا ا ل ح ي ا ة الدنيا لعب ولهو ز ي ن ة وتفاخر بينكم وتكاثر في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د كما تلي غ ي ث عجب الكفار ن ب ا ت ا ثم يهيج فتراهم ص ف ر ه ثم يكون ف ط ا م ا وفي ا ل آ خ ر ة عذاب شديد عذاب عذاب كله في عذاب ثم إ ن ه تعالى ذكر بعده حال ا ل آ خ ر ة فقال وفي ا ل آ خ ر ة عذاب شديد و م غ ف ر ة من الله ورضوان أ ر ا د أ ن العذاب الشديد في ا ل آ خ ر ة ل أ ع د ا ئ ه الكفار والمخالفين و ا ل م غ ف ر ة و ر ض و ا ن ل أ و ل ي ا ئ ه فشبه حال الدنيا بلعب وله ي ج ت م ع عليه صبيان س ا ع ة ثم تفرغوا عنه ثم شبهه ثانيا س ر ع ة تقضيها بنبات أ ن ب ت ه الغيث كما تقدم وذلك أ ن ه لما وصف الدنيا ب ا ل ح ق ا ر ة و س ر ع ة الانقضاء بين ان ا ل آ خ ر ة إ م ا عذاب شديد دائم و إ م ا رضوان وهو أ ع ظ م درجات الثواب ثم قال ولذلك نقول اللهم انا نسالك رضاك والجنه ة رضا الله هو أ ع ظ م شيء أ ع ظ م اعظم اعظم ما ي ا ت ا ل إ ن س ا ن هو رضا الله سبحانه وتعالى ليس ا ل أ ج ر وليست ا ل م ث و ب ة ولكن هو الرضوان ف إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن رضي الله عنهم ورضوه فالرضا من الله سبحانه وتعالى هو أ ع ل ى شيء في م س أ ل ة الثواب و ا ل أ ج ر و ا ل م ث و ب ة هو رضاء الله سبحانه وتعالى نعم أ ي الانتفاع وهو, انتفاع. نعم. وهو اعظم ن ت ف ا نعم ع وهو أ درجات ا ل س و ا ب ثم قال وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور أ ي إ ل ا انتفاع م غ ت ر وهو انتفاع يسير ك ع ج ا ل ة الراكب وهي ما يتعجل من تميرات أ و سويك أ ي ما هي في جنب ا ل آ خ ر ة إ ل ا كذلك لمن أ ق ب ل ع ل ي ه ا و أ ع عن ر ض ط ل ب ا ل آ خ ر ة ق ان ل ل ا د ي ا ما ه ي شيء ي ع ن ا ل ا م ج ر د و ق ت م ح د و د جدا ي ن ت ه ي ل و ح س ب ن ا ه ا إلى ج ن ب ا ل آ خ ر ة ف ا ل لا د ن ي ي ا ش ء م ا هي كما قيل الله قيل نبي كما ت و ل ي السلام يعني دعا ق و م س ن ة ه ذ ا مدة الدعوة ف ك ي ف ك ا ن ق ب ل ه ا ولكن عندما تتحدث عن الدنيا ولكن ما لدينا ع مكانه كنت ي في المكان ن مية الذي ت ت ح د ى عنه ولكن لدينا ا مكانه ذ في الدنيا ليس هناك شيء ثم قال ت ع ا ل ى س ا ب ق و ا ك ا ش ي ا ف ر ة م ن ربكم أ ي ب ا د ر و ا و أ س ر ع و ا و ح ث و ا و ع ج ل و ا و ل ا ت و ان و ا و ل ا ت ا ش ي ا في ا ل م ن التي ان ك أ ن ه ت ع ا ل ى ق ا ل ل ت ك و ن م ف ا خ ر ت ك م و م ك ا ث ر ت ك م ف ي غير م ا أ ن ت م ع ل ي ه بل ا ح ر ص و ن هناك ا ش ي ن ت ك و ن م س ا ك ا ت ك م في ط ل ب ا ل آ خ ر ة ي ع ن يكون ه ن ا ه ذ ا ا ل ه م كله ه م ا ل د ي ي ج ان ه ن ا اشياء في ل م ن ه التي يجب ان ه ن ا لو نهتم ب ا ل آ خ ر ة واحد في ا ل م ئ ة من اهتمامنا بالدنيا نحن الى ا ل ا خ ر لكن إ ذ ا قدم على واحد ب ع س ي س ه في الدنيا ما ذكر شيء إ ل ا بعثيثها او استغفار او دعاء و ا ل آ خ ر ة ما هي فيه و ع ل م نعم و ع ل م أ ن ه تعالى لما أ م ر ب ا ل م س ا ر ع ة في قوله سارعوا إ ل ى م غ ش ر ة من ربكم شرح ه هنا ا ك ي ف ي ة ا ل م س ا ر ع ة فقال سارعوا م س ا ر ع ة المسابقين ل أ ق ر ا ن ه م في المضمار ولا شك أ ن المراد من ا ل م س ا ر ع ة إ ل ى ما يوجب ا ل م غ ف ر ة فقال قوم المراد سابقوا إ ل ى ا ل ت و ب ة وقال آ خ ر و ن المراد سابقوا إ ل ى سائر ما كلفتم به فدخل فيه ا ل ت و ب ة وهذا أ ص ح ل أ ن ا ل م غ ف ر ة و ا ل ج ن ة لا ينالان إ ل ا بالانتهاء عن جميع المعاصي والاشتغال بكل الطاعات وقد نبه رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم على ا ل أ ف ض ل من ا ل م س ا ب ق ة إ ل ى المغفره بما رواه عاصم بن ضمره عن علي عليه السلام قال قال رسول قال, قال لي رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و سلم إ ذ ا تقرب الناس الى خالقهم ب أ ن و ا ع البر فتقل... فتقرب ّ إ ل ي ه ب أ ن و ا ع العقل ت س ب ق ه م بالدرجات والزلف عند الناس في الدنيا و عند الله في ا ل آ خ ر ة و قد فسر معنى هذا علي عليه السلام بما رواه عنه عاصم ن ه ع بن ظمره قال قال علي بن أ ب ي طالب والله لقد سبق إ ل ى جنات عدن أ ق و ا م فما كانوا ب أ ك ث ر الناس ص ل ا ة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا ولكنهم عقلوا عن الله مواعظه وجلت منهم القلوب وخشعت منهم الجوارح و ا ط م أ ن ت منهم النفوس ففاتوا ا ل خ ل ي ق ة برفيع الدرجات وعظيم المنزله عند الله في ا ل آ خ ر ة ا ن ت ه ى ودلت هذه ا ل آ ي ة على أ ن ا ل أ م ر يفيد الفور ودلت على وجوب ا ل م س ا ر ع ة فوجب أ ن يكون التراخي محظورا ولذلك ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم يقول تفكر س ا ع ة خير من ع ب ا د ة ستين س ن ة في بعض الروايات فعندما ي أ ت ي ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الله سبحانه وتعالى بعقل وقلب و إ ط م ئ ن ا ن و إ خ ل ا ص و ت ب ص ف فهذا يعني يعبد الله ع ب ا د ة يقين أ م ا أ ن ي أ ت ي لمجرد أ ن ه يرى الناس يدخل المسجد يدخل المسجد ولا يرى الناس يتصدق ويتصدق أ و يرى الناس يصل ويصلي او يعني ما عنده اهتمام أ ن يكون له خط مباشر مع الله سبحانه وتعالى ما ب ل مجرد أ ن ه يؤدي الواجبات و يقوم بها وكذا وكذا لا شك لكن ليس ك ا ل آ خ ر ي أ ت ي ب ق ن ا ع ة يعني يعبد الله ب ق ن ا ع ة أ ن فعلا أ ن هذا ا ل إ ل ه هو يستحق ا ل ع ب ا د ة كما قال أ م ي ر المؤمنين قال والله ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكني وجدتك أ ه ل ا ل ل ع ب ا د ة فعبدتك فالمسألة عندما يأتي الإنسان بالعبادة عن وعن رضا وعن تفكر بعقل يأتي أنه يأتي إلى قناعة رضا تفكر هناك المسجد عظيم ف ر ص ة انه ل ي ا ت إ ل ى بيته لاستجابه لندائه و ل ل ص ل ا ة من باب الشكر م ن باب ت أ د ي ة الواجب ومن باب أ ن الله سبحانه وتعالى يستحق ا ل ع ب ا د ة هذا الذي يدخل المسجد وهذا هو تفكيره صلاته هذا خير من ص ل ا ة غيره لو صلى هذا ا ل آ خ ر مليون ر ك ع ة وهذا ص ل ى ر ك ع ة و ا ح د ة والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو ن الركعة هذا سعادة كله ل أ ن ه ياتي بيقين وياتي يعني معترف لله سبحانه وتعالى بحق الله سبحانه وتعالى في ا ل ع ب ا د ة وحق الله سبحانه وتعالى في الشكر و ا ل س ن ا ء و ا ل ط ا ع ة أ م ا من أ ت ى بالله مجرد مع الناس من سيراهم ل صاحب ن س هذا ما به شيء اللهم ادى الواجب الليه عليه فالفرق كبير عندما تتعامل مع الله سبحانه وتعالى ب ص د ق حتى عندما تاتي تذكر الله سبحانه وتعالى أنت لاحظت ح ى في ق ر ا ء ة القران ف ق ا ت ي ب ق ر أ القرآن بس ب تقرا ب ص ت أ آ ي ة و ا ت او, أو ثلاث آ ي ا ت ب ت ب ص ر تجد لها ل ذ ة لكن ت ع ا ل ق ر ا الجزء وجزء ث ل ا ث ة من حقنا تدبر جزء من حقنا ل تدبر ل ز ء من حقنا ل ل وحلى الله تدبر جزء من يقول لا ك هم حقنا ل و ر ة يعني مثل ما احنا نسوي ذ الحين ك ن بقي لنا آ ي ا ت ولا ك ن بقي صفحه لا يعني لو قرا ا ل إ ن س ا ن آ ي ة و ا ح د ة بتدبر خير من عشرين ختمه بدون تدبر ما بالله درج ولذلك اللهم صل ي على محمد وعلى ال محمد يقول أ م ي ر المؤمنين سلام الله عليه والله لقد سبق إ ل ى جنات عدل أ ق و ا م فما كانوا ب أ ك ث ر الناس ص ل ا ة ولا صيام ولا حجا ولا ا ع ت م ا ر ولكنهم عقلوا عن الله عن الله مواعظه يعني عندما يسمع يعلم انها من الله سبحانه وتعالى ي ت ع ا م ل مع الله سبحانه وتعالى في الغيب وفي الخفاء كما يتعامل معه في العلم ي ت ع ا م ل مع الله سبحانه وتعالى من هذا المنطلق بخشوع وتذلل و إ ي م ا ن مطلق ل أ ن هذا ا ل إ ل ه هو الذي يستحق العباد وكل ما اعمله فهو لله سبحانه وتعالى ل أ ن ه مستحق لهذه ا ل ع ب ا د ة و إ ن م ا اؤدي شكر الله سبحانه وتعالى على ما ي ع ن ي أ ع ط ا ن ا نعم ولكنهم عقلوا عن الله م و ا ع ظ ة ووجلت منهم القلوب وخشعت منهم الجوارح و ا ط م أ ن ت منهم النفوس ف ف ا ت الخليقه ا برفيع الدرجات وعظيم المنزله عند الله في ا ل آ خ ر ه هذا الذي يتعامل مع الله من هذا المنطلق يأمن الناس بوائجة ويمن الناس ب د ر ة ويمن الناس ظ ل م ة ويمن الناس ك ذ ب ة ويمن الناس كل شيء منه خلاص هذا إ ن س ا ن يعني قبل انه يفعل الفعل يكون قد استحضر الله سبحانه وتعالى فعندما ي أ ت ي يريد أ ن يظلم شخص استحضر الله سبحانه وتعالى أ و ي أ ت ي يريد أ ن يعصي الله سبحانه وتعالى استحضر الله سبحانه وتعالى ف إ ذ ا هو يرى الله يعني يرى الله بنور ا ل ب ص ي ر ة وبنور القلب لا يرى الله يعني ولا كما سئل الامير المؤمنين سلام الله عليه عندما قالوا له هل ر أ ي ت ربك قال نعم وكيف أ ع ب د يعني ما لا أ ر ى لقد ر أ ي ت ه في مخلوقاته في مصنوعاته في كذا في كذا في كذا في كذا ف هذا هو إ ن س ا ن عندما ي أ ت ي ويرى الله سبحانه وتعالى أ م ا م ه خلاص يعمل كل شيء يعمل نفسه حتى نفسه هو ان يامن الشيطان ويامن ا ل آ خ ر ي ن منه هذا هو ا ل إ ي م ا ن وهذا هو ا ل إ س ل ا م وهذا هو المجتمع المسلم المجتمع المسلم يكون مكون من هذه العينات ولكن عندما فقدت هذه العينات اصبح المجتمع المسلم ي مجتمع مجتمع تظالم مجتمع فساد مجتمع ظ ل ه مجتمع لا يساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى ل أ ن هذا المجتمع استغفل من الله سبحانه وتعالى ولم يعد يتعامل مع الله سبحانه وتعالى على أ ن ه ا معك لذلك ان ا ل إ ح س ا ن أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك ف إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن استحضر هذا ولو أ ن ا ل م ج ت م على ان الميتم بسيط استحضر هذا ل فاق الدنيا ولا ساد الدنيا ل أ ن ا ل أ ص ل ا ل ا س ت ق ا م ة إ ذ ا وجدت ا ل ا س ت ق ا م ة ه او ا س ت ق ا م و ا على الطريقه لاسقيناهم ما ان غدك ق لفتحت عليهم أ ب و ا ب السماوات و ا ل أ ر ض لاتاهم الرزق من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون وكذلك الفرد ا ل إ ن س ا ن فقط واحد لحاله يستطيع أ ن ي ك و ن بهذه ا ل م ن ز ل ة بشرط أ ن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى من هذا المنطلق نعم و د ل ن ع م و أ م ا قوله تعالى وجنه ّ عرضها السماوات ء ل أ ر والارض ق في آل ع م ر ن وَجَنَّةٍ ع ففيه اقوال قال ح س ي ن بن القاسم عليه السلام يريد سبحانه أ ن ا ل ج ن ة في ا ل س ع ة والانبساط كعرض السماوات و ا ل أ ر ض في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا والعرض ها هنا هو السعه ة قال الشاعر كأن بلاد ا ل ل كأن هي عريضة على كفة حائلي لو إن هو صد يعني يكون هو والله سبحانه أنه عريضة حائلي يعني يكون يتنقل ويحرف ضيقا يعني ما كأن ضيق جدا ولكن والله يعني على عندما وتعالى العرض كفة الخائف المطلوب الخائف لو البلاد الخائف الخائف المكان ولكن قالوا ولم يصف الطول مشى ما جدا وصف كأن أن صد يصف والمعنى و ج ن ة عرضها أ ي سعتها وليس المساله مثلا طول أ و عرض أ و أ م ت ا ر أ و كيلو أو لا هنا يعبر عن س ع ة ا ل ج ن ة وذلك أ ن ا ل أ ر ض تمد يوم ا ل ق ي ا م ة حتى تكون كعرض سماوات الدنيا و أ ر ض ه ا وقيل أ ي كعرض سبع سماوات وسبع أ ر ض ي ن لو وصل بعضهم ببعض وذكر العرض دون الطول ليدل على أ ن ه أ ب س ط ل أ ن ما له عرض وطول فعرضه أ ق ل يعني خلاص محدود وتقول أرضية مساحتها ا تأتي وتقول أرضية فنعطي لك م عرضها م ئ ة كيلو طيب بس يعني مالها احد أ ص ل ا م دام قلت عرضها م ئ ة كيلو معناها ن الطول غير معروف مفتوح مجال مفتوح لكن إ ذ ا قلت عرضها م ئ ة كيلو وطولها م ئ ة كيلو خلص حديتها ص ب ح ت م ح د و د ة و أ ص ب ح ت ص غ ي ر ة مهما كان كبرها لو قلت مليون كيلو ط وقال ل ومليون فيل خلاص لكن الله سبحانه وتعالى وعرض محدودا حدين سبحانه أصبحت و ل ع ر ض ه كعرض ا س م الدجاج و ا ا ت أ أنها ر ض لكن الطول يعني معناها و ا الواحد والله معه ما ما عنده مشكلة يهقد معها مكانها ان هذا تمثيل للعباد بما يعقلونه ويقع في نفوسهم و أ ف ك ا ر ه م و أ ك ث ر ما يقع في نفوسهم مقدار السماوات و ا ل أ ر ض قلت وهم ا يؤيد القول ا ل أ و ل قول المرتضى عليه السلام وقسى له سائل عن معنى هذه ا ل آ ي ة أ م ث ل ه هو أ م حب يعني هذا التمثيل قال عليه السلام بل هو حب كما أ ن ك م ت ن ط ق و ن ف أ خ ب ر سبحانه وجل عن كل شان شانه أ ن ا ل ج ن ة عرضها كعرض السماء و ا ل أ ر ض قال عليه السلام ف إ ن قال قائل ف إ ذ ا كان كذلك فهي أ و س ع من هذه الدنيا قيل له أ ل ا تسمع كيف يقول سبحانه و إ ذ ا ا ل أ ر ض مدت و م ع ن ى أ ي ب س ط ة وزيده فيها مثلها ل أ ن السماء و ا ل أ ر ض في الطول و ا ل ع ر ض سواء وذلك قول الله سبحانه في كتابه وجعلنا السماء سقفا م ح ف و ظ ة و ل م ا ان كانت على قدر ا ل أ ر ض صارت سقفا لها ولو كانت السماء أمد ولو ك امد ن ت ا ل س ا ء أ م من ا ل أ ر ض لكانت على غير ا ل أ ر ض س ق ف ا وليس شيئا بعد ا ل أ ر ض توقع, توقع عليه ولا يقال به فالسماء ا ل آ خ ر ة كما ذكر الله سبحانه كعرض السماء و ا ل أ ر ض ولدينا ا ر ض ف ت م حتى سبحانه تكون كمثلها كما ذكر الله من الله فعله ف ه إليه ا وما م تصير ح ل ه فيها ا يعني ع ن د من ا العلماء يأتي أحد م هو العلم أ ئ م وغيرهم ة يتحدث ن م ث ا الأفلاك ا لدينا ما ليس لديهم لديه. لان العلم ن الحديث حدد ان ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة لا شيء م ق ا ر ن ة إ ل ى الفضاء مجرد س م ب ص ي ر جدا جدا لا يقارن إ ل ى الشمس أ ص ل ا فكيف أن يقارن الى إلى الفضاء الكامل ا ليست هي ل شيئا يعني إ ذ ا كان أ ص غ ر نجم أصغر ن ج من م هذه النجوم التي نراها أ ك ث ر من القرى ا ل أ ر ض ي ة ملايين المرات فكيف بغيرها يعني فسبحان الله العظيم ومعنى قوله ع د ة أ ي هيات للذين آ م ن و ا بالله ورسله ذلك أ ي الموعود من ا ل م غ ف ر ة و ا ل ج ن ة فضل الله ي ؤ ت ي من يشاء وهم المؤمنون ثم قال تعالى والله ذو الفضل العظيم وفضل الله ا ل ج ن ة التي وصفها في هذه ا ل آ ي ة والمراد منه التنبيه على عظم جلال ا ل ج ن ة وذلك ل أ ن ذا الفضل العظيم إ ذ ا أ ع ط ى أ ع ط ى مدح به نفسه و أ ث ن ى بسببه على نفسه فإنه ل ا ب د أ ن ي ك و ن ذ لك ا ل ع ع ط ا ء ظ ي م ا ً ع ن د م ا تأتي إلى شخص ع ا د ي يعني م ل ك أ و كذا أو ك ذ ا م ا ي ح ب أ ن ي ع ط ي شيء ي ق و ن هذا س و الملك ل ه ا ويقول ان ر ه م ا ل هو الملك و ويقول ا واحد كل و ان هذا هو الملك هذه و ي ت ف ل ان هذا ه هو الملك ويقول ان هذا هو الملك ويقول ان ه ذ ي هو ا ل ر عن فالمهديها ليست يعني في معناها ولكن في معنى صاحبها الذي أ ع ط ا ه ا ف إ ذ ا كان الله سبحانه وتعالى يتمدح ويتفضل ويصف نفسه بهذا ا ل ع ظ م ة وهذه المكانه وهذا هو عطاءك فكيف سيكون عطاءك لا نستطيع م ع ر ف ة يعني كنف هذا الشيء و ع ظ م ة هذا الشيء ل أ ن الله سبحانه وتعالى بهذه ا ل ع ظ م ة التي لا نحيطها نحن ولا غيرنا فكيف ستكون ع ط ي ت ه إنما يأتي أ ح د إ ل ى م ل ك أ و شيء قاله وعطاه ما أ ي كم من أ و ل ق ا لك ان ي ع ط ي ه ك م خ ي ل و ك م جبة و ك م ع م ا م ة و ك مليون ك م ي ع ط ي ه كم م ل ي و ن و ل ا كم أ ر ض ي ة و ل او كم ا ر عند ا ل ل ه س ب ح او ن ه ت ع ا ل ى ه ذ او ارضيه او ا ه ض ي ه او ا ر ض ي ل او ارضيه او ارضيه ا ي ح ر م ي ه ع ط ا ء نعم او ارضيه او ارضيه وسلم و ارضيه او ا م د ثم أ خ ب ر س ب ح ا ن ه عن ع ل م ه ب ا ل غ ي و ب لما ه و ك ا ئ ن ف ق ا ل تعالى ما أ ص ا ب من م ص ي ب ة في ا ل أ ر ض ولا في أ ن ف س ك م إ ل ا في كتاب ف م ص ي ب ة ا ل أ ر ض القحط والجدب والغلاء وما في ا ل أ ن ف س ا ل أ م ر ا ض و ا ل أ و ص ا ب والقتل والموت إ ل ا في كتاب أ ي في علم ا ل محفوظ من قبل أ ن نبراها من قبل أ ن نخلق ا ل أ ن ف س و ا ل أ ر ض ويحتمل و ج ه اخر يعني من قبل أ ن نخلق المصائب ذكره في البرهان ونذكر أ ن ه س ب ق معنا ان تفصلنا في س ا ي ة س ا ب ق ة أ ن و ا ع المصائب نسيتها و طبعاً في الجزء الاول أ و و ل ن ت ك ر م ت ا عبثوا عنها ق د شوفت و كيف أ ن ا ع ه ا و ا ل ش ي لي من الله و ا ل ش ي لي من ا ل إ ن س ا ن وما هي ا ل م ص ي ب ة التي ليس ا ل إ ن س ا ن ف ي ه ا ي ج و ا ل م ص ي ب ة التي تكون ع ق و ب ة وما تكون عقوبة يعني تفصيل كامل مرت معنا في ا ح د السور ف ن س أ ل الله سبحانه وتعالى ا ل ت و ف ي ق و أ ن ي ج ي ن ا واياكم المصائب ما ظهر منها بطن قال محمد بن القاسم بن راهيم عليه محمد وما ل ل رحمة السلام الله, رحمة الله عليه عن تفسير هذه الآية فقال عليه تفسير عن ص بطن ة في الأرض فهو ما تكون في الأرض عامة والمصيبة في الأنفس فهو ما يكون في والمصيبة الأرض عامة ما الأنفس والكتاب فهو علم الله يكون فهو كله بذلك خاصة وما احاط بالارض والارض يقينا من علمه فكل ذلك كما قال الله لا شريك له لا ي ؤ د ه منه علم ما علم وقوله من قبل أ ن ن ب ر أ ه ا فهو من قبل أ ن نخلق ا ل أ ن ف س وان شاءها ثم أ خ ب ر سبحانه وتعالى إ ن ذلك على الله يسير أ ي هين سهل لا ي م ك ن ع ل ي ه ولا يعجز منه ف ل هو عالم به ولا ب غ ي ر ه اي غيب عنه وان كان على العباد عشير سماع ل ّ ل ذ ل ك و ب ي ن و ج ه ا ل ح ك م ة في ه ف ق ا لكي ل لا ت أ س و الى إ هنا وصلى الله سلام ب ح ا ا ن ه و ت ع ى يسأل الله د و ص ى ا ل وسلم وضارك على سيدنا محمد و الله ل ص ي ب ن ا اللهم ف ا ن ى بمعلومه ا رحمه الله ع ا م ي وجعلنا من منا سبيعنا الخوف ل يسابيعنا احسن ه اللهم ا غ ف ر ذ ن ا وسلمنا وشكرا وسلاحنا وممنا ومراعنا وعفنا وعفنا وجعلنا مكوبي مفاجاه و م ن ا ج ا ه وعفنا وعفنا وعفنا وعفنا وعفنا وعفنا و ع ن ا وعفنا وعفنا وعفنا وعفنا و ا ف ن ا وعفنا وعفنا وعفنا وعفنا و ع ي ن ا ر ع ن ا وعفنا وعفنا وعفنا وعفنا وعفنا وعفنا وعفنا وعفنا و ر ف ن ا وعفنا وعفنا وعفنا وعفنا وعفنا وعفنا وعفنا و م ف ن ا وعفنا وعفنا ل ع ف ن ا وعفنا وعفنا ل ع ف ن ا وعفنا وعفنا ي ع ف ن ا م ع ف ن ا وعفنا وعفنا ل ع ن ا وعفنا وعنا ر ف ن ا وع おや